بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم ردناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذب كبعد بالدين. فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين